أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا وَمِنَ الْغُرْيَاتِ نَوْمَةٌ مُسْلِمَاتٌ لَكِ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وتب عَلَيْ can that يَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ما تؤذكهم إنك أنت العزيز الحكيم وما وعلى <تصفيق> التي إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولا قد استفيناه في وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لمن الصالحين. إذ Fall <laughs> Yeah. Kum tum şu ada ya ela Va ile إِلَّكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا عم كَانُوا يَعَمَلُونَ وَقَالَ أو نصارات تدو قلب الملة قلب الملة Muşriki و Kub, veya Kub ve Lasbat ve فَإِنَّ مَنُ آمَنَ بِالْمِسْلِيمَ مَن تُم بِهِ فَقَد تَدَّعُوا Sevvel enta Ve ahsanu min Ve قل أن konun inna وَلَئِنْ تَمْشِ لَنَجْعَلَنَّكَ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن مِّمَّن كَانَ تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا